كل السعادة تكمل في النظر لكتاب الله وكل التعاسى تكمل في ابتعاد النظر عن كتاب الله للأسف كلنا يبحث عن السعادة في الإجازات الصيفية نسعى ونحجز التذا... نحجز التذاكر للسفر لشتى بقاع الأرض نبحث عن السعادة بعضنا يحصر السعادة في كل مفقود الأعزب يظن السعادة في الزوجة والمتزوج يظن السعادة في الأطفال والذي عنده أطفال يظن, يظن السعادة في البيت والذي عنده بيت وأطفال وزوجة يظن السعادة في السيارة والذي يملك كل هذا يظن السعادة في المناصب والذي يملك المناصب يظن السعادة في الشهرة كأن الله جل وعزه لم يجعل الدنيا تكتمل بفرح لفرحة أحد لهذا السعادة لا تأتي بمتاع الدنيا أبدا السعادة سعادة القلوب لو كانت السعادة سعادة الأبدان لكان أغنى وأسعد الناس هم الأغنياء ولا ما وجدت فقيرا يبتسم، لكن السعادة جعلها الله في القلوب، لهذا أين مكمن القرآن في القلوب؟ أين مكمن الهداية في القلوب؟ فمن استوطنت الهداية قلبه، اعلم أنه من أسعد الناس. لذا تعال معي. قال تعالى، واسمع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى انظر لأدب القرآن، اسمعني وأعطني عقلك. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ما قال من رجل أو امرأة لماذا؟ كأن الله عز وجل, عز وجل يقول لك حتى الطفل الطفل الذي لم يبلغ الحلم إذا عمل صالحا يكتب له لو قال من رجل أو امرأ فقط للبالغين لكن الله عز الله حتى الصغير سيحيى حياة سعيدة إذا عمل صالحا وهذا من تمام عدل الله قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لا يشترط فقط أن تعمل صالحا فقط وهو مؤمن بالله باليوم الآخر مؤمن بالإسلام قال وهو مؤمن بماذا الجواب فلنحينه حياة طيبة ما قال سعيدة لا يا لروعة القرآن ما قال سعيدة وإلا لوجدت كل أهل الإيمان سعداء لكن ما معنى طيبة لماذا قال الله عز وجل فلنحينه حياة طيبة ما هي الطيبة قالوا لا كدر فيها ولا هم فيها وإن أصابه رضي بقضاء الله لكن لو قال سعيدة لو قال حياة سعيدة بمعنى لا يصيب هم ولا كدر ولا غم لكن الله وجل قال طيبة بمعنى سيصيبه لكنه سيرضى فتكون عيشه ويكون عيشه طيب لهذا لا تظن السعادة أبدا في المال وإلا لو وجدت أصحاب المليارات من أسعدي خلق الله جل وعز شانه